حدثنا إسماعيل بن جعفر بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورطها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحيي ثم قال ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة الامام البخاري رحمه الله بيحتج بهذا الحديث على اثبات النصير السماع واحدة وفي اول الباب قال باب أو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وذكر عدة معلقات ذكرنا من وصلها في المرة الماضية. الإمام البخاري رحمه الله قال بعد قوله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا قال وقال لنا الحميدي الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا فلما اجتدأ الإمام بذكر كلام ابن عيينة في ذلك علمنا أنه يذهب هذا المذهب أن الراوي إذا تحمل من شيخه كلاما فنقله عنه بأي صيغة ينصيغ السماع كان يقول حدثني أو حدثنا أخبرني أخبرنا أنبأني أنبأنا سمعت أن هذه الصيغ جميعا واحدة ولا فرق بينها وتكلمنا في المرة الماضية عن مذاهب أهل العلم في التفرير فالبخاري رحمه الله يأتي بحديث ابن عمر المسند ليؤيد به وجهة نظره فأورد في هذا الحديث في حديث إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار لفظ تحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فحدثوني ما هي لا يتم الانتصار لرأي البخاري إلا بجمع طرق الحديث فقد وقع في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرواة نقل عنه أنه قال مرة فحدثوني ومرة أنبئوني ومرة أخبروني واحتج الطحاوي أبو جعفر رحمه الله في جزء اللفغ في, هذا في هذه المسألة سماه جزء تسوية بين حدثنا وأخبرنا وأورد فيه هذا الحديث يحتج به أيضا لمذهب البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوني أنبيوني أخبروني وقد وقع لفظ حدثوني وأخبروني في الصحيح وعند الإثناعيلي في المستخرج على الصحيح البخاري أتى بلغ أنبيوني وكلها من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد كالبخاري يبقى عندنا جوة مسلم تابع البخاري في المتابعة التامة ان يستفق اثناني على الرواية عن شيخ واحد بالاسناد فصاعدا الى الصحابة سديبي يسميها العلماء المتابعة السامة البخاري هنا بيروي الحديث عن قتيبة ابن سعيد أبي رجاء البغلاني وهو إمام ثقة كبير قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فمسلم روى هذا الحديث عن نفس الشيخ اللي هو يبقى مسلم تابع البخاري على نفس الرواية يبقى إثنان يتفقان في الرواية عن نفس الشيخ بذات الاسناد فطاعدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام مسلم والنسائي في كتاب التفسير وابن خزيمة في حديث علي بن حجر والبغوي في كتاب شرح السنة من طريق البغوي من طريق احمد ابن علي الكشي هني قال اربعتهم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعف مين الاربعة با اللي مسلم والنساء وابن خزيمه ومن هذه غلطه بقى. ابو الحسين البغوي متاخر مش أنا بقول والبغاوي من طريق أحمد ابن علي كسمهني ها تعرف البغوي متاخر في القرن السادس الهجري واخد بالك لا ليس هو هو ينصر مذهب الشافعي هنا من اصحاب الشافعي ناصب مذهبه يعني هنا الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وابن خزيمة وأحمد ابن علي الكشمهن مش كده مش أنا بقولي البغوي من طريق أي البغوي بإسناده إلى أحمد ابن علي الكشمهن قال هؤلاء الأربعة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعف بين المتابعه التامه والمتابعه الناقصه البخاري رحمه الله يقول حدثنا قتيبه عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مسلم يقول حدثنا قتيبه اتفق البخاري مع مسلم في رواية هذا الحديث عن نفس الشيء بذات الاسناد فصاعدا الى عبد الله بن عمر خلاص إذا كده مسلم تابع البخاري والبخاري تابع مسلما خلاص ثم رواه مسلم رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر هذا مسلم والنسيء وابن حزيم في حديث علي بن حجر ثلاثة قالوا حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل الجاخر بذات الإسماعيل يعني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فحيكون الإمام مسلم وال والنتائب وابن خديمة كل واحد منهم تابع صاحبيه خلاص في الرواية عن, عن علي بن حجر طيب علي بن حجر تابع من تابع قطيبة من حطس الطبصات تحت العدوه خلاص تابع علي بن حجر تابع قطيبة ابن تعيش يبقى علي بن حجر تابع ختيبة متابعة تامة ليه؟ لان علي بن حجر وختيبة رووا عن نفس الشيخ واخدوا ليه الاثنات تصاعدا الى منتهى. خلاص؟ طب لما نرجع كده هنقول ان النفائي تابع البخاري متابع البخاري لذا اختلفوا في الشيخ واتكفوا في شيخ الشيخ صح كده يعني قال يبقى مسلم يبقى النسائي تابع البخاري لكن اختلفوا في الشيخ النسائي روى عن علي بن حجر والبخاري بيروي عن خطيبه ثم اتفقا في شيخ الشيخ تصاعدا إلى الصحابه صح يبقى دي كلها بتعتبر ايه متابعات لكن بتبقى في متابعة تامه وفي متابعة ناقصه طيب احنا قلنا ان في اربعه روى هذا الحديث عن علي بن حجر خلاص مسلم في صحيحه والمتاعي في اشترى التفكير من السنة الكبرى وابن خزينه في كتاب اسمه حديث علي بن حجر عن اسمعين النجاح يعني هذا هو صحيح فإنه خزينه عن المصدينه الأكثر من كتاب فهذا الحديث وقع في هذا الكتاب لابن خزين هؤلاء الخلافة يرون الحديث عن علي بن حجر بن إسمال. ثم رواه مسلم رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وتأخذ إسماعيل بن جعفر وتأخذ يحيى بن أيوب تابع عن تابع علي بن حج وتابع قصيدة ابن سعيد إبا أضبحتهم ثلاثة من الروايين يرون هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر ثلاث دين إسماعيل كلها إسماعيل تابعات والمعروف المتابعة ثانية من أقوى أنواع المتابعة خلال المتابعة الثانية أن يتفق الضاوي ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... مع الأخير في روالة عن ند الشيخ بشرط أن يتفق الإسلام لهم انتهاء لكن مثلا أنا اضطرق أن مسلم يروي الحديث عن كتابة عن اسم بن جنجا عصر مثلا عن نافع عن اسم عمر يبقى اتفقوا فيه واختلفوا فيه اتفقوا في الشيء واختلفوا في الشيء دي بقى اسمها مخالفة خالف يعني دي فمسلم وافق البخاريين في رواية كتابة عن إسماعيل عمالدليل جارده كان متابعة طبعا حين ممكن أوضح المسألة في مسألة الحقيقة للمتابعات والمخارفات دي مسألة بخصة وهي روح علم الحديث روح علم الحديث ولا يعلم الطالب إذا كان يعني ذا نباها في علم الحديث أم لا إلا إذا علم وجوه الصردية مثل من سباها الحديث يقرر لي من ميت من ميت مصدر كلهم من طريق شامب بن عورو عن أبيه عن عائشة طب أي واحد يقدر جبه لأن الفهارس وفرق في المسألة وأطراق الحديث دلوقتي كل كتاب فهارس فمهما خرج الطالب ولا تخاجه فلان وعلانه تمدأ ولا يسوى حاجة في علم الحديث أبدا إنتباهي قالوا كلمة علم الحديث إذا دخل في باب المعلل والشاذ واستطاع أن يصل بينها وعامر بقى يتلك من بعضها ويوجه كترضيخ أهل الحديثة فلؤتي مثال في المتابعات والمخالفات دي سنضرب لها خسالة مثلاً إحنا الحديث ده بيروي ابن عمر وبيرويه عن ابن عمر أهل عبدالله مدينار وليناسع. وبعدين إسماعيل بن جعفر وحنلاقي هنا مثلا قتيبة وهنا علي بن حوجر. هو الإنسان جميس كذا. قتيبة بيروا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عمير عن ابن عمر. ونشرد أن علي بن حجر بيروي الإثناد عن إسماعيل بن جعفر عن ناسا عن ابن عمر صلاث من الله المخفرة تمام نرس صوء إسماعيل بن جعف خيوخه واحد ولا اثنين اثنين اول ما نرس كده اثنين وهللجعوا الاثنين دول لابن عمر إلى واحد يعني في ذيلها جاء إلى واحد يبقى نعرف إن في اختلاف في الإثناء. رأو المسترد تفرع الإثناء من فوقه. يبقى نعرف إن في اختلاف. طيب هذا الاختلاف قادح ولا غير قادح؟ تيجي تحت الرأو المسترد شخوف منا من الرأو، منا من الرأو عن هذا الوجه، ومنا من الرأو عن هذا الوجه. خلاص يبقى إذا الخطوة الأولى. بننظر في هذا الغرض المشترك إذا بينا فيوقة أصغر من شيء يبقى نعرف إن في استلاف في الإثمان. الاستلاف ده قد يكون قادحاً وقد يكون غير قادح. خلاص يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع. الاختلاف التضاد اللي وصفه رض ما ينفعش بغير الترجيح اختلاف التنوع يحمل على الوجهين. وأن إتماعيل سمعاه مرة من عبدالله بن دمار وتمعاه مرة من نافع إنما ثلاث الثباب لازم يكون واحد من التين صحيح والثاني بعيد خلاص ثلاث الثباب لا يصلح فيه إلا الشرقية إنما اختلاف الثباب يحمل على الوجهين معه يعني كلامنا ثابت لكن نحن بعد ذلك نعرف الثباب والمتنوع تنتعي بيش تنزل شخص الراوي المشترك فتنظر من الذي روى الوجه الأولى عن إسماعيل ومن الذي روى الوجه الثاني عن إسماعيل نزلنا تحت وجدنا أن قتيبة أن ابن سعيد وهو من هو فخة وجلالة وحفظا خلاص يبقى قتيبة الطريق ذات لي طب عليهم حجر ككوتيب ابن خايف في الثقة وانجمالة خلاص يبقى العلماء هنا بيقولوا ميه يقولوا صح الطريقان جميعا لأن حيث المدينة هو أحد وحد, وحد من دول ما هي حدك بتوهيرك وهو فقك الكف وفقك فالعلماء يقولوا يا كيب لأن يحمل هذا على التنوع أولى لثقة الذين رووا الوجهين جميعا خلاص يبقى ده اسمها مخالفها لا يكون مخالفة جيد قادحة مخالفة جيد وهذا في الصحيحين كثير يعني هذه الطريقة الصحيحين كثير لا تهجم يعني وتقول إن حق الاختلاف لا إلا يرجعنا في المسألة ويحلل لك الإسكان الرواح الذين رووا الوجهين عن الرواح المختلف اللي هو إتماعيل ابن جعب. ما قدره كل واحد من من الضبط والإسانة لكن دي اسمها اسمها ايه اسمها متابعات تمام يبقى الحديث الاولاني الحديث اللي احنا بنشرحه الان بيروي الإمام البخاري عن قتيبة بن سعيد عن اسماعيل النجاشر عن عبد بن دينار عن عبد الله بن عمر مسلم وافقه في الرواية عن قتيبة عن نفس الشيخ بي عن اسماعيل النجاشر بهذا الإسناد ثم رواه مسلم وابن خزيمة والنسائي والبغوي عن علي بن حجر عن اسماعيل النجاشر بثلاثة سوا ثم راهم مسلم ونوه في الدار علي بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو وتاخر الاسياده بمثله الزواج يعني كلها اسمها ايه متابعات تامه عن اسماعيل بن جعفر خلاص اذا رجعنا لورا حنجد ده في المتابعات تامه متابعات ناقصه هذا الحديث بيرويه اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عور رضي الله عنهما، وقد تابع اسماعيل بن جعفر جماعة آخرون، أنا كذلهم، فروى هذا الحديث. خلاص يبقى مالك تابع اسماعيل بن جعف مالك تابع اسماعيل بن جعف وهذه المتابعة هي متابعة الامام مالك اخرجها الامام البخاري في كتاب العلم وستأتي هذه اللواية قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن ابن ابي اويت اسماعيل ابن ابي اويت واخرجه الترمذي من طريق معنى ابن عيسى وهو احد اصحاب مالك واخرجوا احمد في اسناده قال حدثنا عبد الملك ابن عمر واخرجوا ابن منذة في كتاب الايمان وابن عبد البر في كتاب جامع العلم كلاهما من طريق القع نبي كلهم قالوا حدثنا مالك بهذا الاسناد عندك مالك من شيخه اسمال النافر والعبد عبدالله أجل دينار موافقه ها ها هو يكون حد من المعارضة ها موافقة صنع يبقى لذلك عندنا الإمام البخاري متابعة مالك التي رواها العبدالله أجل دينار هذه المتابعة موجودة في البخاري رواها البخاري في تام قال حجاتنا إسماعيل ابن رابي قويس ورواها سبيدي من طريق مع ابن عيثة أدي اذنينها يبقى اكمال ابن مع ابن عيثة خلاص ورواه احمد في مثلله قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو هذه كانت ثلاث ورواها ابن مندد في كتاب الإيمان وابن عبد البر في جامع العين من طريق من خعنبي. اسمه اي عبد الملك مسلمة عبد الله ابن مسلمة القعنبي هؤلاء الأربعة قالوا جميعا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وساق الحديث بمثله سواء يبقى عندنا النبي كويس ومعه وعبد الملك بن عمرو والقعنبي دي اسمها متابعه ايه دي منكم شايفين ليه قول قول واغلط قول واغلط وعلمك تسجل كده اغلط وعلمك دي متابعاتي تامه عن مين عن مالك ده احنا بقى لو فتحنا هنعمل دوين الدعاه المتروكين ده احنا هنقفل قناه ها حوالي الاربعاء لما يروي عن مالك عن عبد الله بن رج الاربعه دول تابعوا بعض متابعه إيه؟ لمن عن مين آه. عن مالك كده؟ طب لو حابين نرجع للإستاذ اللي احنا قلناه بشوي خلاص فهنقول علي ابن حجر يا أخي ابن عيوب المقابري وين كمان وقتين ابن سعيد الثلاثة دول مش بيروا الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد بن نار عن العمر جميل والارضع دول يلقو الحديث عن مالك عن عبدالي الدينار، يبقى الثلاثة دول تابعة الأرضاع عن مالك واتابعة من ما موسيقى وللسلف محيط الثلاثة الاولانيين ش overwhelming صفال الاجعار والارضع سي من مالك وبعدين مالك واسم gengd Olhaley بعض ش intolerخوا من عبدال tung يبقى اذا الثلاثة الاولانيين سيخهم يختلف عن شيخ الأربعة الثانية ثلاثة الوانين شيخ أسماعيل مجافر والأربعة اللي من بعد كده شيخهم مالش واتفقوا في سيخ السيخ اللي هو عبدالجل لنا خلاص يبقى مالش سابع إسماعيل متابعة تم والأربعة دول تابعوا السنة دول ومتابعة إسماعيل مجافر صحيح جد سهلا طريق والمتابعة الثانية من إسماعيل تابعه سفيان ابن تعيد الثوري وهذه المتابعة أقرادها الإمام عبد بن في كتاب المنتخب من المسند عبد بن حميد له المسند ولو التفسير ولكن الحقيقة المسند كله لم ننصر به ولا نعلم عنه شيئا إنما وصلنا المنتخب من هذا المسند والتفسير غير موجود لكن هو التفسير رأيته مختصر او المنتخب من تفسير عبد المحليم مكتوب على حاشية تفسير ابن ابي حاتم المقطوب الناس كأنه انتقى من تفسير عبد ابن حميد ايه, آيه صار كده وحديث وكتبها على حاشية كتاب ابن ابي حاتم في التفسير عبد ابن حميد هذا هذه المتابعة متابعة شفين الثوري في كتاب المنتخب من المسلم قال عبد ابن حدثنا عمر ابن سعد وعمر ابن سعد مشهور بكنيته اكثر من اسمه كنيته ابو داود الحفري ابو داود الحفري قال حدثنا عمر ابن سعد قال حدثنا سفيان ابن س... سفيان وخرار لكن احنا نعرف انه مش ابن عييد بالنظر الى الراوي عن سفيان ولعل ما ادري قلت قبل قلت قبل ذلك لعل يعني كيف نميز بين رواية السفيانين نعرف ابن ولا ابن سعيد الثوري ازاي قلنا ننظر الى اصحابه فاذا رأينا اصحاب سفيان كبارا يبقى هو الثوري اذا لأهم تغار يبقى هو ابن عيين واخذ لك يعني اذا نظرنا تغار عن سفيان وجدنا مثلا ابو داود الحافري او عبيد ابن موجي أو أبو نعيم الفضل بن يكين أو أبو عاصن الضحاك المقلة الشيبان أو يحيى بن زعيد القطان ها؟ أو محمد بن يسو الفريابي أو وكي بن الجراح أو عبد الرحمن بن مهدي أو يزيد بن هارون، كل هؤلاء إن لما يقولوا حدثنا سفيان في الغالب هو سفيان الثوري، خلاص؟ إنما إذا أرأينا بها اللي بيقول حدثنا سفيان أحمد بن حامب أو الحميد أو فتيب بن سعيد أو مسدد المسرهد أو هؤلاء الصبقة يبقى هو ابن عيين على طول لا يلتبس أحمد بن منيع ابن أبي عمر العدني محمد بن حاتم كل هؤلاء إذا قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيين والجماعة اللي إحنا سميناهم قالوا ذلك إذا قالوا حدثنا سفيان بهو إيه الثوري إحنا بنعرف نميز بينهم لثين بالطبقات بمعرفة إيه الطبقات. وقدر هذا الحديث أيضا سفيان ابن عيينة هذا قال حدثنا عبد الله بن دينار يبرر سفيانان هذا الحديث على دينار وهذه متابعة سفيان ابن عيينة رواه الإمام الشميطي في مسنده مختصرة جدا على آخر الحديث قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار وتأق الاسماد بمثله سواء خلاص عشان شنحس كده ان انا ثقيل. ها؟ ولا ادخل في الحديث الخراص يعني اذا يعني ان شاء الله مع تتابع الدروس، المساعد دي اتبقى واضح بالنسبالكم ليه ان احنا زروس نجد المساعدة عشان تعرف تدافع عن السنة وتبقى فارس طحيح والدافع عن السنة واذا واحد ينطع في البخاري ينطع في المساعدة ترز عليه تعرف كيف تصنف البخاري والكتابه وكيف رتب كتابه وإذا المتابعات بالكتاب ده اختلاف تضده ولا اختلاف تنوع إذا وصلت إلى حل في هذه المتاعي اللي يلتطفيه أحده أنا أغلبك بالذات ما عايزه تول نفل بتاع العلم دول لكن هاش واخذلك وعلم الحديث علم دريل ما يجردك في الصحوة الموجودة الآن ومئات الكتب الأجلاء اللي تطلع كل الجماعة اللي بيأخرجوا فلان وفلان وفلان لا يرثون إلى علم الحديث إلا بسبب ضعيف علم الحديث عمره مكان إن كنت تقول أخرجه فلان وفلان والكلام ده لا علم الحديث هو علم نقدي وفهم العلم ومعرفة العلم تو عرف العلم وعرف في الطرق وعرف إزاي يصلع من الأحاديث المضطربة والكلام ده ويوجه ترضيخ العلماء إبقى هذا هو الذي نال شرف خدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي ايضا هذا الحديث عبد العزيز ابن عبد الله بن سلمى النجمي الشون وهذه برضه احنا قلنا عبد العزيز كل دول طبق واحدة كلهم اللي هو الجافر ومالك والسنه السوري السنه بن عادل ربنا لحد دلوقتي تابع كل منهما اصحابه في روايه الين عن سنه الجافر ونمشي دينا وعملنا الواحد سهل لكمكم يعني هذه المتبعثة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله سلام من السون دي أخرجها الإمام أحمد في مثنده قال حدثنا هاشم، هاشم اللي هو ابن القاتم كنيته أبو النضر. الإمام أحمد مرهو حدثنا أبو النضر مرهو حدثنا هاشم، وكلاهما واحد وحجيم ابن المثنى خلاص إبقى كم عندنا؟ إبقى هاشم, هاشم القاتم وحجيم ابن المثنى واخرجه ابن جليل الصبري في شفتينه من طريق يحيى ابن حمال هذي كان واحد تلاثة قالوا التلاثة دول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلام الماجسون عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن جعمر المتابعة الرابعة او الخامسة يرويها عبد العزيز القسمالي عبدالعزيز ابن المتلم القسمالي وهذه المتابعة أخرجها ابن خبانة في صحيصه من طريق أبي حفص من طريق أبي عمر الضريف حفص بن عمر وأخرجها ابن جريب الطبري من طريق عاصم ابن علي قال اللي هو إيه أبو عمر الضريف وعاصم ابن علي قال الاثنين دول حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر خلاص المتابعة السادسة في لموسى ابن عبيدة الرضي وهذا ضعيف من جهة يضعف من جهة حبه وهذه الرواية أخرجها أبو السيف في كتاب الأمثال يبقى احنا كده بقى ايه بالترتيب كده خذنا جبنا متابعات للبخاري وجدنا متابعات لشيخ البخاري وجدنا متابعات لشيخ شيخ البخاري فاضل متابعات لمن بها اللي هو مين عبد الله بن دينار خلاص فقد تابع عبد الله بن دينار جماعة ايضا منهم نافع الامام نافع وهو مولى ابن عمر وهو من اوتق الناس عن ابن عمر حتى ان بعض اهل العلم كان يفضله في ابن عمر على سالم ابن عبد الله بن عمر ولكن الخلاف ان سالم اوثق من ناجع وقد اختلف سالم ونافع في اربعه احاديث فقط كان الظفر فيها لسالم رجح اهل العلم رواية سالم ابن عبد الله بن عمر على ناجع تشوف مع كثرة ما روى نافع عن ابن عمر لم يخالف سارماً إلا في أربعة أحاديث فقط ونافع يعني لا مصنب في ذكر فقته وفضله متابعة نافع هذا عبد الله ابن دينار يبقى إيه هنجد المتابعة فيه. أول عبد الله دينار هو نافع وهذه المتابعة عن نافع أخرجها الإمام البخاري ومسلم كلاهما من طريق أبي أثامة حماد بن أثامة وأخرجه البخاري وابن جرير وابن منذة في كتاب الإيمان والرام هرموزي في كتاب الأمثال من طريق يحيى بن سعيد القطان إيبا عندنا إيه؟ ده لقم اثنين أول واحد مين؟ أبو أثامة حماد بن أثامة ثاني واحد هو يحيى بن سعيد القطان وأخرجه البزارو أحمد عبد عبدالخالق أحمد ابن عمر ابن عبد من البزار صاحب المسند الكبير الجليل المسمى في البحر الزخار طبع منه تسعة مجلدات وتوفي محققه الدكتور محمود الرحمن زين الله رحمة الله عليه وكان من خيار من عرفته خلقا ودينا رحمه الله فطبع تسعة مجلدات من هذا المسند العظيم الكبير المسند المعلّث والبزار أخرجه هو طريق البزار الخطيب البغدادي في كتاب اسمه الفقير والمتفكت من طريق وهيد ابن خالد وابن جريد من طريق إسماعيل ابن زكريا أربعتهم قالوا حدثنا, نافع حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ثلاث المتابعة الثالثة أو الثانية لإسماعيل ابن جعفر عن محارب ابن دثار عن ابن عمر وهذه المتابعة هذه ل البخاري في صحيحه وأحمد وابن مunda في كثير الإيمان كلهم من طريق شعبة ابن الحجاج عن محارب ابن دثار عن عبد الله بن عمر المتابعة الثالثة لحفص بن عمر وهذه المتابعة هذه ل البخاري أيضا قال حدثنا آدم بن أبي اياس عن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ثم المتابعة الرابعة لرجل لم يسم لم يسم وهذه المتابعة اخرجها ابن جرير في كتاب التفسير فهذه جملة المتابعات التي وقفت عليها لعبدالله دينار صراحة. يبقى فضل منها واخيرا ابن عمر ليس لابن عمر متابعة في هذا الثياغ بيشوف جبن المتابعات كلها لكل طبق متوقف حتى وصلنا إلى ابن عمر فلم يروي هذا الحديث بهذا الثياغ إلا ابن عمر من الصحاب خلاص. وثقه أبو هريرة على شطر أو على جزء من الحديث وهو قوله مثل المؤمن كمثل النخلة بس كده لكن لم يذكر بقية الحديث يبقى ابن عمر تفرد بهذا السياق وكذلك جزم البزار بأن ابن عمر تفرد بهذا السياق ثم قال البخاري أبقى هنشبح مثل الحديث البخاري حيو نفس الحديث الآن ثاني برضو ثم قال البخاري باب. طرش الإيمان المثألة على أصحابه ليختبرنا عندهم من العلم قال حدثنا خالد بن مخلد الو القطوان تعطينه وراء حديث إيه؟ من عاد لي ولي. ها؟ من عاد لي وليا فقد أذنتوا بالحرب والذهبي يعني تكلم ذكر هذا الحديث في ترجمة خالد بن مخلد القطوان من نتاب نزال الاعتدال ولا نزال معروف في هذه المسألة قال حدثنا خالد ابن مخلد وهو من كبار شيوخ في البخاري على لين في حظه لكن كما قلنا قبل ذلك ان البخارية اذا اخرج عن غاو متكلف فيه فانما ينتقي من حديثه ما لم ينتظوه عليه خلي بالك المسألة دي لان واحد يقول لك ايه طب فيه هو في البخاري اوه وإن تعمل دول البخاري أصحص صحيح وبتاعه والكلام ده وإن الرواة البخاري هو أوثق الرواة بنقول الرواة البخاري على درجات في الحفظ والإبقان والثابق واخدلك من ضمن هذه الدرجات الرواة المتكلم فيه فالرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيهم فإن البخارية ينتقي من أحاديثهم ما لم يمكر أهل العلم على هذا الرواة هذا الحديث يبقى ايه يبقى لا تتعرض للحديد الذي يصطع البخاري إذا رواه راول تكلم فيه بعض رأي العلم لهذه العل التي ذكرناه وفي الدرج يعني من عملش البخاري ده التبران في في مثلا في معدين والذي أي حد دار قطني في سنن لا الطبراني بيجمل أحديث غريبة البخاري من عملش ده التبراني لأنه نقول البخاري له انتقاء له ايه انتقاء واختيار والاصطلاح هذا يُبَدأ أخر لأنه من أقوى المرجحات علم الإيمان وفهمه كل من يكون أفهم وأعلم وأجَّل وشاهد له الكل يبادأ ترجيحه له قيمة وهذا متفق عليه بين أهل الدنيا جميعا في كل صناعات يعني لما يكون واحد طبيب مثلا بقاله خمتيين سنة متخصص في مرض معين واختلف هو وممارس عام ولا واحد لسه دوك واخده دكتور أقل له ست شهور ولا ثمان طب لما يكون واحد قاله خمسين سنة شغال يستوي مع واحد قاله سنة لا لا يستويان أبدا فلما الطبيب اللي قاله خمسين سنة شغال في هذه المهنة في هذا المرض بالذات يقول لا الرجل ده مريض بكذا والعلة كذا وكذا يعني واحد قال له يقول لا انا اخالفك في هذا القاعدة الاغلبيه الاغلبيه بتقول ان احنا منقولش في الكلام خمسين سنة 50 سنه نص قرن شغال في المساله دي واقول القاعده الاغلبيه ليه لاحتمال ان يصيب هذا احيانا لكن في الغالب لا يصيب الا الايه الا الممارد فاتفق العلماء جميعا على جلاله البخاري وأنه ذو بطر ثاقم وهذا ليس في أي استرابة إن البخاري في القمة في السماء تعرف أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد وذا كان الأن من في معرفة العلل كان إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبس المطاح. كبس المطاح يعني إذا نطح واحد يفتل أدماغه على طول والإمام مسلم رحمه الله شكال مشهورة قال للحظة أن على الخلان أورد أكثر من إسناد لها. لما سأل مسلم البخاري ومسلم معروف من التلميذ البخاري تتلمى ذلو خمس سنوات سألوه عن علة حديث المدلم فالبخاري قال هذا حديث مليح وله علة فارتعد مسلم وتغير وجه وقال أخبرنيها وخذلك فلما أخبره الإمام البخاري بهذه العلة قال له مسلم دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وقبيب الحديث في علله أشهد أشهد لا يضغبك إلا حافظ فلما يكون الإمام بهذه الجلالة يكون ترجيحك واختيار له قيم جماعا اللي يتكلموا على البخاري جماعا اللي هم لو موجودين ما ينفعوش يصبوا على البخاري الوضوء بتاعه حتى لو موجودين ما ينفعش كل الأبريق يصب على البخاري الوضوء بتاعه ليه لأنه أقل من كده ليه يقول لك البخاري أطل بشر البخاري بشر صحيح لكن البخاري حدث الناس كان يحضر مجلة البخاري مئة ألف وليس في وجه شعر فكانت جسا طبعا له لاحقا وكان يحضر مجلس البخاري مئة ألف فصائل البخاري ليس مثل من البخاري ده قرب مئات الألوف من المرات على مئات الألوف من العلماء عبر القرون واتفق الكل على هذا الكتاب ولم يعارضه معارضون مع الحادث من معارضة مثله، وإن نحن نطلع العيوم ونقول له انت غلطان في دي وغلطان في دي وغلطان في دي فلما الكتاب يقرأ على مئات القلوب عبر القرون يبقى الكتاب ما أصبح ملك البخاري إنما صار ملك مين؟ الأمة كلها كأن عقول الأمة جميعا نفقحت كتاب البخاري واخدرت كل عالم من هؤلاء العلماء نظر في كتاب البخاري حتى سئل ابن خزينة وابن خزينة التعارف أذرك مشايخ البخاري يعني من طبقة البخاري وإن كانت وصية بعده سنة تقريبا 1912 قال نظرت في هذه الكتب فلم أرى أجود من كتاب محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري وقال ما تحت أديل السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل وحسبك هذه الشهادات والأئمة كلهم كما قلت لكم البخاري محل اتفاق محل اتفاق فالقضب ان البخاري لما يروي عن سيخ له او عن راو في السنة تكلم بعض اهل العلم فيه فالبخاري انتقى من حديث هذا المتكلم فيه ما لم ينكره اهل العلم عليه قال البخاري حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان سليمان هذا هو ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار يبقى سليمان ده متابع لمين؟ تمام متابع إثمان بن جعفط ومالك وابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن سلم الماجسون وعبد العزيز بن مسلم القسماني وموسى بن عبايدة ليه الرابي ثلاث حدثنا سليمان الو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنه مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع ناس في شجر البوالي. قال عبد الله توقع في نفسي أنها النخل ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة وإحنا. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط